تلب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صل على محمد وعليه محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل اللهم صلاة دائمة نامية زاكية باقية بقاء وجهك الكريم على وليك العظيم إمام القاصي والداني والمكناب أبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي حاجات العباد الملقب بباب المراد التقي بن الرضا الراضي بالقدر والقضاء واسمه اسم النبي محمد محمد وآل محمد ولد الإمام محمد الجواد عليه السلام في العاشر من شهر رجب في يوم الجمعة وأمه من أفضل نساء زمانها وهي أم ولد اسمها سبيكة النوبية وقيل ريحانة وقيل درة وتكنى بأم الحسني وقد سماها الإمام الرضا عليه السلام خيزران وهي من أهل بيت مارية القبطية زوجة النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عن كليم بن عمران قال قلت للإمام الرضا عليه السلام ادعو الله أن يرزقك ولدا فقال عليه السلام إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني وهو شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد عن حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام قالت لما حضرت الولادة خيزران دعاني الإمام الرضا عليه السلام وقال يا حكيمة حضري ولادتها وأدخلني والقابلة وإياها وأغلق الباب علينا ووضع مصباحا فلما أخذها الطلق انطفأ المصباح وبين يديها طشتم فاغتممت لانطفاء المصباح وبينما نحن نلي ولادتها إذ اشتد عليها الطلق والظلمة تعم المكان لانطفاء المصباح فبينما هي كذلك إذ أشرقت الدار بالأنوار وامتلأ المكان بروائح الطيب وإذا بها وضعت الإمام الجواب ألو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صل على محمد وعليه محمد صلوات صل محمد يا سامعي للنظام صلوا على بدر التمام محمد صل الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تقول حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام حتى أضاء البيت فأبصرناه فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه الغشاء وجاء الإمام الرضا عليه السلام ففتح الباب وقد فرغنا من أمره فأخذه ووضعه في المهد وقال لي يا حكيمة تلزمي مهده فلما كان اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمنة ويسرى ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فقمت ذعرة فزعاه فأتيت أبا الحسن فقلت له قد سمعت من هذا الصبي عجبا فقال وما ذاك فأخضر مرتو فقال يا حكيمه ما ترين من عجائبه اكثر يا مستمعينا النظام صلوا على البدر التمام محمد